فَلَل ايام تُمْسِينا عبيرا سخيا من عطائكم يراكم فراقك لي سيادي رو فراق ابعد القرب بيهجرنا الرفاق فلل ايام تُمْسِينا عبير سخي سموت يا حسام بكل فاضل فعمل خير وانتشر الوفاق فأنت صحابة مما أطل أتانا خلفها غيث يساق سموت يا عم الخير وانتشر الوفاق فأنت سحابة مما أطلت أتانا خلفها غيث يساقون